ولا يحل لهن ان يكنمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يومن ان كن يومن بالله واليوم الاخر وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا وَهُ مِمثلُ الذي عَلَيْهِ بِالمَعْرُوفِ وَلِّجَالِ عَلَيْهِ دَجَ وَلَّهُ عزيِيزٌ حَكيم الطلَاقُ مَرَّّتَانِ فَإِمْسَكُم بِمَعْرُوفٍ أَو تَسْحُم بإحسَان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتموا ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها